الحمد لله الموصوف بصفات الكمال المحمود على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المقال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ففي حديث الخوارج من الفوائد بيان حاجة العبد إلى الإيمان المفصل والهدى المفصل وفرق بين الإيمان المجمل وبين الإيمان المفصل فعامة الناس الذين دخلوا في الإسلام بعد كفر أو ولدوا في الإسلام إنما يحصل لهم إيمان مجمل وهدى مجمل أن الرسول حق وأن القرآن حق وأن دين الإسلام حق لكن هذا الإيمان المجمل قد يعرض له ما يزيله فإن دخول حقيقة الإسلام إلى القلب إنما يحصل شيئا بعد شيء إذا أنعم الله عز وجل على العبد لكن الإيمان المجمل إذا صادف هوا عارض خبر الله عز وجل من الممكن أن يزول هذا التصديق المجمل ويصير الرجل من الكاذبين المكذبين وكذا إذا عارض هذا ما يخالف العقل إن كان يعتمد على عقله وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا وأصابته جراحا فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قلت فيه آنفا هذا من أهل النار قاتل قتالا شديدا ثم مات فقال صلى الله عليه وسلم إلى النار قال أبو هريرة رضي الله عنه فكاد بعض الناس أن يرتاب فهذا هو الايمان المجمل اذا عرض له ما يزيله ربما زال بخلاف الايمان المفصل الذي يعني ان يدخل الاسلام بحقيقته الى القلب فيصير في قلب العبد من معرفه الله ومن اليقين ما لا تزيله شبهه وان يدخل في قلب العبد من قوه المحبه لله ورسوله ما يقدمها على الاهل والمال والولد اما اصحاب الايمان المجمل فقد يزول هذا الايمان اذا عارض اهواء الناس وكان القران أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزل الله التسهيل فيه والعرب قبائل مختلفة وألسنة مختلفة فسحل الله عز وجل القرآن على المسلمين فأنزله على سبعة أحرف أي على سبع لغات كما ورد عن بعض السلف يا موسى اقبل فاقبل هذا حرف لغه وحرف اخر يا موسى هلم وحرف ثالث يا موسى تعال هذه هي الاحرف كما روي عن انس ان ناشئه الليل أشد وطأ وأصوب قيل فقيل له يا أبا حمزة وأقوى مقيل فقال وأقوى مقيل وأصوب قيل هكذا نزل القرآن ويدل على هذا ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما امراتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه للأخرى إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمت إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجت على نبي الله سليمان عليه السلام فقال اتوني بالسكين اشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال ابو هريره رضي الله عنه والله ان سمعت بالسكين قط الا يوم إذن وما كنا نقول الا المديه فهذه هي الاحرف السكين حرف والمديه حرف كان هذا في مبدا نزول القران ثم صار الى الحرف الذي نقرا به اليوم في صحيح مسلم من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه وجاء آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه وجاء آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه قال ابي فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قال فحسن النبي شأنهما أي أقر هذه القراء واقر تلك القراء مع الخلاف في الحروف فلما حسن النبي أمرهما وفي روايه قال لهذا أحسنت وقال لهذا أحسنت قال ابي فقلبت أمري وقلت هذا أحسنت وهذا أحسنت وعند مسلم فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهليه فسقط في نفسي من التكذيب ولا اذ كنت في الجاهليه فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد بلغني ضرب في صدري ففضت عرقا وكانما انظر الى الله عز وجل فرقا وقال يا ابي ان الله عز وجل ارسل الي ان اقرا القران على حرف فرددت إليه أن على أمتي فأرسل إلي أن اقراه على حرفين فرددت إليه أن على أمتي فأرسل إلي الثالثة أن اقراه على سبعة أحرف وهذا هو السبب الذي قال فيه النبي يوما يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب لما قد دخله قبل ذلك فقال ابي للنبي عليه الصلاه والسلام آه الله سماني لك قال نعم فبكى ابي فابن رضي الله عنه تداركه الله برحمه ففاض علقا وبعض الناس ممن لم تدركهم رحمه الله انقلبوا وانسلخوا من الشريعه بالكليه فهذا يدلك على حاجه العبد الى هدايه الله له وان يكون العبد منسلخا من الحول والطول انت بعد فقير ليس منك شيء ولا إليك شيء فلا تغتر بعلم ولا بحال وكن حريصا على مواقع غلبت الهوى عليك فإن الهوى إله يعبد من دون الله عز وجل فهذا الرجل الذي جاء قسم النبي على خلاف ما يهواه لم ينتفع بالايمان المجمل فانه حينما دخل الى الاسلام كان مؤمنا ان الرسول حق وان الاسلام حق لكنه ايمان مجمل فلما جاءه من الخبر ومن الحكم ما يعارض الهوى صار مرتابا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فانك لم تعدل وهكذا شان كثير من الناس ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه عامه الناس لو عوفوا من المحنه وماتوا دخلوا الجنه فإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات ربما صاروا مرتابين وفيهم نوع من النفاق وهي مسألة جليلة الهوى وعن ابي الدرداء موقوفا وروي مرفوعا عند ابي عيسى الترمذي والموقوف اصح حبك الشيء يعمي ويصم يغلق العين والاذن تهذر عند غلدة الهوى فإن الفتنة حينئذ وفي الصحاح وغيرها لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى على قريش وقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد ان تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك إلا صدقه. فهذا تصديق مجمل لكن لما عارض خبره أهوأهم وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا فالذين آتيناه بالكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون لأن الحق عارض الهوى فهذه مزله أقدام فانت ترى رجل يؤمن مجملا أنه يجب أن ترد مواضع النزاع لله ورسوله فاذا وقعت المحنة لا يرد الى الله ورسوله لا يستطيع الا من عصم وانت ترى من يرد على الناس يتكلم عن الانصاف وعن قبول الهدى والحق ولكن بقيد أن يكون هو الناصح فإذا رد عليه نصحه ابى ونفر نفارا شديدا وزال هذا التصليق المجمل إلا من رحمه الله عز وجل وترى الرجل يتكلم عن التعظيم والإنصاف والمحبة فإذا نصب إلى نوع من الخطأ طاش هذا كله وذهب لبه لأن الإيمان المجمل لا يغني عند نزول المحة ولهذا جعل الله عز وجل على المسلمين كل صلاة فرضا أن يقولوا اهدنا الصلاة المستقيم فإن الإنسان على الحقيقة جاهل ظالم يحتاج كل حين إلى علم يزول به جهله وإلى عجل في رضاه وغضبه وفي محبته وبغضه وفي قوله وفعله أما الإيمان المجمل لسيما إن تبجح العبد به ونسبه إلى نفسه سرعان ما يزول في المحن فالخلاص كل الخلاص أن ينطرح العبد بين يدي الرب وان يشعر حقيقة بحاجته الى ان يهديه الرب الجليل الى الصراط المستقيم كل حين فترى الرجل ينتسب الى ترك العصبيه فاذا رد عليه بعض قوله او نسب شيخه الى مخالفه السنه ابى الا معارضة للنصوص الشرعية وكثيرا ما يقول الناس لكنهم إذا فتنوا أعظمهم وأغلبهم كما قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله أقول قولي هذا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 كانوا يؤمنون مجملا باعتقاد السلف الصالح في تحريم الخروج على إمة الجو لكنه إيمان مجمل فلما عرض لهذا الإيمان المجمل من الشبهات زال عند كثير من الناس وصاروا يقولون بجواز الخروج على إمة الجو وهم هم الذين قالوا بالامس بتحريم المظاهرات لماذا أحلوها اليوم لأن الإيمان المجمل عرض له بعض من يلبس عليه ويورد عليه من الشبهات ما لم يثبت عند هذه الشبهة فإن موارد الشبهات عظيمة ولا يغيث فيها إلا رب العالمين فانساق عامة الناس لعدم تحقيق الإيمان المفصل فهذا باب الخبر وباب الأمر والنهر ألا ترى المرأة تنسب نفسها إلى دين وتقى فإذا عرض عليها أن يتزوج زوجها بأخرى أبت كل الإباء أين ذهب هذا الإيمان ذهب به الهوى وإن لم يعصمها رب العالمين ربما هلك لأن هواها ألا يتزوج زوجها فلما عارض الخبر هذا الهوى وقعت المحن وعندها لا يغيث العدل إلا الإيمان المفصل وكما قال الله عز وجل ولا يسألكم أموالكم اي لا يسأل الله عز وجل العباد كل مالهم إنما يسألهم أن يخرجوا بعض مالهم صدقة وهو القليل إن يسألكموها فيخفيكم تبخلوا ويخرج أبغانكم إذا سالنا المال كل المال أخرج ضغن القلب فسبحان من ثبت الإيمان في قلب الناس سبحان الله أن ينسب عبد نفسه إلى شيء وما نحن أيها الناس إن يسالكموها فيحفكم أي في اخرجكم فتبخلوا ببعض المال والمال كله منه وكما قال رب العالمين ولو أنا كتبنا عليهم ان اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم وقال الله عز وجل فلم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم قالوا هذا طلبهم ابعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا ايمان مجمل فضل عن نسبه الامر اليه وما لنا الا نقاتل كان هذا الثبات منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه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 ولهذا أيها الاخوه عظمت حاجه العبد إلى الهدايه إلى الصراط المستقيم لا تنسب نفسك إلى شيء قط فإنك حينئذ تهلك وانظر إلى قلبك واحذر غلبك الهوى فإن الهوى إله يعبد من دون الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله, الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فهذا الرجل ايها الاخوه ماذا وقع وقع في نسبه النبي الى الجور وقد كان نسبه قبل ذلك الى الهدى لكن نسبه المجرده مجمله فلما جاء امره وحكمه وخبره بخلاف ما يريد نفر فهذا موطن الداء فاحذر ان يرد عليه او ان تؤمر بما لا تحب فاعلم ان هذا موطن نحن حينئذ ذب بربك اكثر من الاستغفار والتضرع اكثر من التسبيح لا تنسب نفسك الى شيء بل انطرح بين يديه مجردا من كل شيء فانه لو من عليك بالايمان المفصل لكنت من السعداء الفائزين والا لعمرك ان لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يقضي عليه اجتهاده اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين